ولو اننا كتبنا عليهم ان قتلوا انفسكم او اخرجوه من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا